أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتون من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فتيحو في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وَادْعُوهُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ, أن الله بريء من المشركين ورسوله الْمُشْرِكِينَ تبتم فَإِن خير لكم خَيْرٌ توليتم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فاعلموا أنكم غير معجز الله أَنَّهُمْ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل موصد فَإِنْ تابوا وأقاموا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم إِنَّ الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجذه حتى يسمع كَلَامَ الله فأجذه حتى يسمع كَلَامَ الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بِأَنَّهُمْ قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين, إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرضبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضو لكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرطبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونبصل الآيات لقوم يعلمون وإن لَهُمْ أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إِنَّهُمْ لا أيمان لهم لعلهم يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما نكثوا أَيْمَانَهُمْ وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم, وينصركم عليهم ويشفخ دور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات, وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اثر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء إن استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقترفها وتجارت تخشون كسادها وتجارت تخشون كسادة ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدم القوم الفاسقين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 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفرون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا الله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفرارهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على, الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل لا ياكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم, فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم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 إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغالي يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وفقالا وجاهدوا بأمواركم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لماذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كيه اللهم بعاتهم فتبطهم, فتبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما تادوكم إلا خبارا ولا أورعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتروا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبت حسنة تسؤهم وإن تصبت مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فدفون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا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 وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارا أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن يعقوا منها رضوا وإن لم يعقوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغائبين وفي سبيل الله واذن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلطون بالله لكم بيرفوكم والله ورسوله أحق أَن يرضوه إِن كانوا مؤمنين أَلَمْ يعلموا أَنَّهُ من يحادل الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحزون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم, بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر, يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقضرون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبركم كانوا أشد منكم طوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبركم بخلاقهم وخبتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسبون ألم يأتهم نبأ الذين من قبرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمختفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أَنفُسَهُمْ يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض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 ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أَيُّهَا النبي جاهد الْكُفَّارَ والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وَبِئْسَ المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وَكَفَرُوا بعد إِسْلَامِهِمْ وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أَن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكفيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا فِي في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم من تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلقون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرموا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنبروا في الحر قلناه جهنم أشد حرا لو كانوا يطهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عزوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم, وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كول الطول منهم وقالوا زرنانكم مع القاعدين ربوا بأن يكونوا مع القوالف وقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوت العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم.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 تولوا واعينهم تثير من الدَّمِ حسنا ان لا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوارث رضوا بان يكونوا مع الخوارث وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتدون اليكم اذا رجعتم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 إنهم بجس ومأواهم جهنم جداء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربط بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم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 من أموالهم صدقة ان وتزكيهم بِهَا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم ويكون أن الله ويكون لدينا مساعده ويكون لدينا مساعده ويكون لدينا مساعده ويكون التواب الرحيم وَأَن نَعْمَلُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَغْرُونَهُمْ وَانْتَهُوا لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُم وَإِنْ مَا يَتُوبُوا عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريطا بين المؤمنين وتفريطا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلقن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا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 التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الرافعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون بحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفرون المشركين ولو كانوا أي يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعدها وعذاب فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواب حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إِذْ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إِنَّ الله بكل شيء عليم إِنَّ الله له ملك السماوات وَالْأَرْضِ يحيي ويميت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 ثم تاب عليهم إنه بهم رفوف رحيم وَعَلَى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا مِنَ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينادون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يبيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ولا يقطعون واديا الا كتب لهم يجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفقوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا في الدين ولينذروا, ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَهُّمْكَفِيؤُنَ أَوَلَا يَعْنَنُونَ أَوْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَلْكَوُونَ وَإِذَا ما أنزلت سُورَةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفطرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم وقالوا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا القيوم ولم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم